الخطبة الجمعة الخطبة الأولي الحمد لله رب العالمين أضعى ما حمده جميع خلقه كما يحب ويرضى والصلاة والسلام على من أرسله رحمة للعالمين كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون كما ينبغي ويحرى وعلى اله واصحابه وازواجه واولاده البرره التقوا والنقاء خصوصا منهم على الشيخ الشفيق قاتل الكفرة والزناديق الملقب بالعتيق في الغار الرفيق الإمام على التحقيق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه ثم السلام من الملك الوهاب على الأمير الأواب زين الأصحاب مجاور المنبر والمحراب Anıttık bilhac veصدق والصواب الموافق رأيه حكم الكتاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ثم السلام من الملك المنان على الأمير الأمان حبيب الرحمن صاحب الحياء والإحسان. الشهيد في أثناء تلابت القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه ثم السلام من الملك الولي على الأمير الوصي ابن عم النبي خالع الباب الخيبري زوج فاطمة الزهراء بنت النبي أمير المؤمنين سد الله الغالب Ali ibni Abi Talib, radya Allahu an. Ve al-Imamayn, el-Humayn, el-Sa'iden, el-Şehiden, el-Mazlumayn, el-Makbuleyn, el-Hasibayn, el-Nesibayn, Seydey Şuban, ve وعلى العمين المعظمين الأسعدين الأمجدين الأكرمين عند الله والناس حمزة والعباس رضي الله عنهما وعلى جميع المهاجرين والأنصار والتابعين الأخيار والأبرار رضوان الله عليهم أجمعين أيها المؤمنون الحاضرون Ittaqullaha wa yuti'uh ulsinukum ibadallah ittaqullah wa alimu anna ila llahi'l muntaha wa annahu huwa amata wa ahya inna hadhihi tadhkiratul liman yahsha wa ila llahi'l mustaka'a a'udhu billahi minash Yevme la yanfe'u amalun ve la banun illa men ata Allah bi